سبحك كتاب الله تقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلونا من الجن والانسه نجعلهم نجعلهم تحت اقدامنا ليكونوا من الاسفالين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا من, من دعا إلى الله من, من دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين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 وَإِنَّ مَن يَزْغُ نَزْغًا مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالليلِ يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يصأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنْحَدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْصَوْنَ عَلَيْنَا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير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 وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَغَنُوْوَ وَظَنُوْوُ مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِمَّا أَسْهُو الشَّرُّ فَيَأُوْسُ قَنُوْطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَا مُرَّةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِيَـ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِلَّهِ لَحُسْنًا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 قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شطاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق